ميادين الجهاد اليوم عادت إ ل ى الجنات تنتهج انتهاجا فهيا يا اخى الهيجاء هيا فقافلتي تسير ولن تعاجا ميادين إ ل ى ا ل ج ن ة ت ن ت ه ج انتهاجا فهيا يا أ خ ى الهيجاء هيا فقافلتي تسير ولن تعاجا